وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جِئْنَا أَوْعَدْنَا أُولَيْهِمْ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ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 وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جِئْنَ أَوْعَدٌ آخِرَتِي لَيَسُوءُ أَوْجُهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَذْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يرحمكم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 فَمَحَونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبَتَّغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ إِنْ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 آخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها أولئك من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولل آخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان لله أوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذرت بذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا إن قتلهم كان خطا كبيرا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 إنه كان منصوراً ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولاً وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم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 أرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك, كان سيئه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكم ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا أفأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القر آن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالي عما تقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِمَّا شَيْءٍ إِنَّ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُنَّ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْرَ أَنَّ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القر آن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون, إليك وإذ هم نجوي إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 أول مره فسينغضون إليك, فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسي ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبدتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما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 إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها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 أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم ان يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ دَعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون, فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعم فهو في الآخرة أعم وأضل سبيلا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 ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقر آن الفجر إن قر آن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى.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 ان الباطل كان زهوقا وننزل من القر انما هو شفاء وننزل من القر انما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا أنعمنا على إنسان أعرض ونئ بجانبه وإذا مسه الشر كان يوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما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 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القر آن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القر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 كلما خبزدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي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 فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ اَرَأَيْتَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا أرض فإذا جاء وعدل آخرة جناب فإذا آخرة جئنا بكم لفيفا فام وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقر